بوك 2 أطخمتستا تساميدي ثلاثة وتسعون توتي الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابعة باستعمال ان كان ما إذا كان لا أدري ان كان يحبني لا أدري ان يحبني ار فيتي تو دابروندبا لا ادري, كان, لا أدري كان سيعود لا أدري ان كان سيعود اعرفي لا أدري ان كان سيخابرني لا ادري إن كان سيخبرني نتاو كان حقا يحبني كان حقا يحبني نتاو تو دبروندبا ان كان حقا سيعود ان كان حقا, <تصفيق> إن كان حقا, <تصفيق> إن كان حقا سيخابرني ما <مع> ينتريسيبس تو تفكر بس ما اذا كان يفكر فيا <تصفيق> اني اتساءل ما إذا كان يفكر في <تصفيق> ما انتسس تو تخاف كان لديه واحدة أخرى اني <تصفيق> اتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما انترسيبس تخويس تو آران إني لأتساءل ما إذا كان يكذب؟ إني أتساءل ما إذا كان يكذب؟ ندف جمز تو بيكروبس ما إذا كان يفكر في حقا؟ ما إذا كان يفكر في حققا ف ص ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى ما إذا كان حق يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة سوستاد أربيتسي <تصفيق> فخاربار تو آرى إني لأشك ما إذا كان يريدني فعلا إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا سوستاد أربيتسي ممترس تو آرى اني لا ما اذا كان سيكتب لي اني اشك ما اذا كان سيكتب لي <تصفيق> كان سيتزوجني <تصفيق> اني اشك <تصفيق> أربع. ما اذا كان حقا يريدني ما إذا كان حقا يريدني نتاف مارتلا ما اذا كان حقا سيكتب لي ما اذا كان حقا سيكتب لي نتاف مارتلا موميقص ما إذا كان حقا سيتزوجني ما إذا كان حقا سيتزوجني